Bismillah. أَلَمْ هُوَ شَدِيدُ الْقُوَى مِن رَّتْبٍ فَسَوَّى وَبِالْأُفُقِ أَلَمَّا يَظْهَرْ ثُمَّ دَنَا 117. وفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى 118. لكم الذكر وله الأنفى 119. ولا جاء the only the, the... ليجزي الذين أساء and <laughs> a جَمونَ وَطغ حكونونَ وَلةَ بِكونونَ وَأَّون